ورعينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور مع ذكر أن الأرض يرسو عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالم فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدة فما قال إنما أنا رحمة مهدة فرحمة الله فالله العالى جعله رحمة للمؤمنين في الآخرة بل وللكافرين لفصل القضاء ما نعم النبي بعدما يتوانهم يشتد يشتد بهم الكرب وادهم من القهر وتدنو الشمس من الرؤوس وترى العجب كل العجب فيما يحدث يوم القيامه بانه اللقوا شده يشعرون بها حتى انه يغرق المر في عرقه ويلجم الجمن يلجمه العرق الجمن نعم سيذهبون فيستشفعون فاتوسلون بكل نبي وكل نبي يقول نفسي نفسي. نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى فلان نفسي نفسي اذهبوا الى فلان اتفضل حط الصوت الصوت جزاك الله خير تمام احنا معي امشي وانا اشوف هذه العده لا استطيع ما اعرف كيف استعملها ولا فأنت تصمع لنا بقى بذية الجميع فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهبون لكل نبي يستشفعون به يقولون نفسي نفسي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها وتشفعه أن نساء الله لفصل القضاء وهذه رحمة هذا رحمة تعديل رحمة وأيضا هو رحمة الكافرين في الدنيا اولتا رحمة, رحمة الكافرين في الدنيا والدلالة على ذلك تظهر لك بأن الله لا يعجل لهم العقوبة بوجود النبي صلى الله لا يعجل لهم العقوبة بوجوده بأبي هو أمي وهذه أيضا رحمة وايضا فبيان ان هو كيف تكون رحمة لل مؤمنين ما تكون رحمة انه من اعظم الادله على على ربنا جل في علا ونجاه المرء بحسن التعرف على الله وهذا لا يكون الا بالانبياء صلى الله مرسلك رحمه العالمين قل انما يوحى الي شوفوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان رحمة حق وهذه أيضا لمن يقبل ذلك فهم يعادون من خلاصهم ونجاتهم به قال الله تعالى قل إنما يحاء إلي أنما إلهكم إله واحد هنا أيضا التأكيد والختام على قضية الكون الكبرى وهو انه لا يستحق ان يفرض بالعباده الا الله وحده ولا شريك له فكيف تصرفون العبادات لغير الله تلافي عليه كيف ولذلك كان يسفه احلامهم تسفيها فقل قل انما يحيى انما قص قصما الهكم اله واحد وهم الذين قالوا أجعل الالهه اله واحده ان هذا شيء أوجاب يعني يا محمد أبلغهم أنه لا يستحق العباد إلا هو سبحانه وجل في علاه وصرف العباد في غير الله جل في شرك وظلم بين ووضع شيء في غير الموضوع وإنما يوحى إلي أنما إليهم واحد وهذا يعني هو يوحى إلي الزلال على الرسالة قال انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل على أن الإسلام والتوحيد ان الاسلام هو التوحيد والاسلام ودين الحق قال الله جل وعلا قالوا من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ومن غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وانما يوحى اليه انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون قلنا هذا هل شوف هنا على الإنشاء يعني أسلموا له استسلموا له ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا وحد ربه وحق التوحيد وقلنا أيضا هنا إفراد الإسلام لابد أن ندخل تحته الإيمان إفراد الإسلام لابد أن ندخل تحته الإيمان قال فله أسلموا فهل أنتم مسلمون خبر أبلغوا عندما يكون خبر ردي الإنشاء يعني أسلموا لربكم استسلموا له وحدوه ولا تصرف العبادة لغيره وإنما يحى إلي أنما إلهكم إله واحد فلأنتم مسلمون كمعنه رب واحد يخلق ويرزق ويعطي ويمنع هو أيضا إله واحد يعبد تصرف له العبادة ولا يجوز الشرك به فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فإن تولوا عن الانقياد للعبودية وعن توحيد رب البرية سبحانه وجل فعلاء فقد أذنهم وحذرهم وأنظرهم أذنتكم على سواء فحذرتكم بحلول ثلاث من العقوبات فإن تولوا يعني لم يسمعوا ويطيعوا ومن قادوا وما وحدوا ربهم فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء فقل تكم على سواء أعلمتكم بالعقوبة وأنتم على بصيرة من هلكتكم كأنه قال انا وأنتم على علم سواء الآن أنا وأنتم على علم سواء فقل تكم على سواء أي علم وعلمكم بذلك مستو فلا تقولوا إذا نذل بكم العقاب ما جاء أنا من بشير وأنا دير. لا واجب أن تقولوا جاءنا وقد وقد بيّن لنا فما قال الله تعالى وصدق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزاناتها ألم يأتكم الوصل منكم يطلون عنكم آيات ربكم ذلون لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كلما ألقي فيها فوج سألهم خزاناتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى فبالحالتين قالوا بلى بلى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم له أحفر أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما سعدونه فالمعنى هنا يستوي الأمر بيني وبينكم ويستوي علمي وعلمكم لأنني أنظرتكم وبينت لكم ونقلت عن ربكم فعليكم السمع والطاعة وأعلمتكم بمآلات ما تفعلون وأن الله عقابه وخيم ولكنكم لم تسمع قال وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون أنا لا أدري إن كانت الساعة قريبة أم بعيدة معنى قال بعثت والساعة كهتين بعثت والساعة كهتين لا أدري أقريب منكم العذاب أم لا العلم عند الله جلسة علاء بيدي الأمر وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون والتوقيت عند الله قال الله جلسة علاء يسألونك عن الساعة أيانة مرتها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لواقتها إلا هو تقول في السماوات والأرض وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين لعل الله جعل لم يعج لكم العقوبة أمهلكم ثم أمهلكم وأنتم استعجلتم الشر والعذاب بقولهم قالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب أهل مكة قالوا قالوا اللهم من كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فهو يقول لعل الله على أخر عنكم العذاب فتنة لكم وإن أدي له فتنة لكم ومتعون إلى حين استعجلتم الشر واستعجلتم العذاب وأخر الله عنكم العذاب فجعلكم تتمتعون في أهل الدنيا لكن إلى أجل إلى أجل كتبه وضربه ثم يكونوا أعفا ما يكون من عقوبة وانتقام فإن الله جبار وإنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت حتى إذا أخذه يفلت ثم ختم الآيات بقوله جل فعلاء قال رب قال ربحكم بالحق وربنا الرحمن والمستعان على على ما تصفون قال ربحكم بالحق وهذا دعاء كما قلنا عندما يكون أمر من الأدنى الأعلى فهو رجاء والتذلل قال ربحكم بالحق يعني يا ربحكم بالحق بيننا وبين القوم الكافرين فاستجاب الله هذا الدعاء وحكم بناهم في الدنيا وأما في الأخرة فسارونا البون الشاسع وفق واسع بين المآلين نعم وحكم الله بينهم في الدنيا عندما قال الله جل على وقال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر والكافرين وقال لو تعادتم لاختلاتهم ولكن ليغضي الله أمرا كان مفعولا يوم الفرقان يوم التقل الجمعان التقل الصفان فجاءت الملئكة تنصر نبينا صلى الله عليه وسلم وتنصر المؤمنين قال ربنا قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن على, على ما تصفون يعني احكم بيننا وبين القوم الكافرين فاستجاب الله له يوم podia يوم يوم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اي نهتر ربنا الرحمن فانه يستديد وبرحمته ينصرنا وبرحمته ينتقم من الكافرين قال, قال وربنا الرحمن الرحمن الرحيم صفات الرحمه صفات صفه الذات اذا اجتمع الصرقه وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون فنستعين به على على كذبكم على كفركم على تكبركم على ما تصفون من قولكم وان الله سيظهرنا عليكم وان دين الاسلام سيعد ولا يعلى عليه ففي هذا لنعجب بانفسنا ولكننا نستكل على الله او نتوكل على الله بحوله وقوته ولا ننظر الى حولنا وقوتنا انما نستعين بالرحمن وناسب ان يقول نستعين بالرحمن على ان من رحمته نصرهم على ان من رحمته توفيقهم على ان من رحمته وانما نستعين بالرحمن الذي ناصager كل مخلوق بيده ونرجوه ان يسمى ما استعانه من رحمته سبحانه جل قد أتم وقد الله عليه الأمصار وقد جعل دينه ينتشر في ويسير في الدنيا مسير الشمس في الأخطار وإن الله على كل شيء قديس وإن الله على كل شيء قديس وتحققت النبوة لا بأس على بعد اليوم لن يترك هذا الدين بيتمادل ويوبر إلا يدخله بعز عزيز أو بذل ذليل الفوايد المستنبطة من الحكمة, الحكمة من إرسال الرسل الرحمة بالخط من حكمة إرسال الرسل الرحمة بالخط طب کشم قاتون ا filt demonstberتون و فانliv سيفر BILL لا فاند اي ماد بس رو فيك دير احای Han te وحيد الله وقديت الكون الكبرى لا يعلم الغيب الا الله لا يعلم الغيب الا الله كما قال تعالى انه يعلم الجهره من القول واعلم ما تكتمون لا لا ضعه مكان رحمة لا هنا واسع عليه هذا لا لا لا افعال الله عن علم انه حكمه الله عن علم انه من حصل الثناء تفوز الامر لله الرحمن من حصل الثناء على الله تعالى تفويض الامور له ماذا دلوقتي الامشافه يا اخي ماذا الشفعه موت انتم اعلم عليكم السلام صفا بركات عليكم السلام والصلاه